لا جناح علينا في وَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَاتٍ عَلَانِسَاءٍ إِنَّ وَلَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا يا ايها الذين امنوا اامنوا صلو على عليه وسلم تسليما ان الذي ஊமுதம் முதீனூனமு والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قول الزواجك وبناتك وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَي وثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل تَجْدِي دَرِي سُنَنَ التَّلَاهِتِ بَدِي